Aşhed أن لا إله إلا الله Aşhed أن محمد الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للصلاة حيا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 La ilaha illa